بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين وأن يجعلنا جميعا من عباده السائرين على نهج السلف الصالحين أحبتي في الله قضينا فيما مضى من أيام وليالي قضيناها فيما يقربنا بإذن الله جل وعلا إلى ربنا تبارك وتعالى قضيناها في تعلم ذلكم العلم الذي له منزلة منزلة عالية ومكانه رفيعة وحسبك أن تعلم أنه الذي أمر به ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلبه الازدياد منه قال ربنا جل وعلا وقل أيام محمد وقل رب زدني علما ما أمره أن يسأله شيئا من حطام الدنيا الفاني ولا أمره أن يسأله شيئا مما يلهث خلفه كثير من الناس ممن يعيش على وجه هذه البسيطة إنما أمره أن يسأله الازديادة من العلم لأنه خير والزيادة في الخير مرغب فيها ومندوب إليها فهنيئا لنا ما قد قضيناه في تلكم الليالي والأيام والمؤمل في طالب العلم أن يقف طلبه فيه عند حد معين هذا العلم له بداية وهو ذلكم اليوم الذي يوفقك فيه ربك تبارك وتعالى لسلوك طريقه أما نهايته فلا نهاية له بل تطلب العلم وتطلب العلم وتطلب العلم حتى توسد الثراء وحتى يكون آخرا رمق لك في هذه الحياة ولأجل هذا انظروا فيما كان عليه سلفنا الصادح الواحد منهم يكتب الفائدة ويدون المعلومة التي لم يسمع بها من قبل وهو على فراش الموت وهو عند الاحتضار فلما يسأل يقول لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أكتبها بعد، لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أكتبها بعد. ولما قيل للإمام أحمد إلى متى وأنت تطلب العلم، فقالت لكم القولة المشهورة التي صارت مثلا نسمعه على السنات كثير من أشياخنا وعلمائنا وأساتذتنا من المحبرة. إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، فهذا العلم الشريف له بداية وهو اليوم الذي وفقك فيه ربك تبارك وتعالى لسلوك طريقي. أما نهايته فلا نهايته فيه، وقد أدركنا أشياخا يحرصون على العلم ويحرصون على كتب العلم كما لو أن الواحد منهم لا زال في أول طلبه. للعلم، وما هذا منهم رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء إلا لأنهم يعرفون قدر العلم ويعرفون منزلة العلم ويعرفون مكانة العلم فالله الله في تطلب هذا العلم النافع النبذ نبذل تلكم أو ما نستقبلهم من أيام وليالي في يومنا وفي أسبوعنا وفي شهرنا وفي سنتنا وفي حياتنا كلها أن نجعلها في طلب العلم وأن نستغل كل لحظة فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى والعلم ليس مقصودا لذاته إنما المراد منه العمل المراد من العلم العمل ولأجل هذا إن كان ثمة علم وما كان هناك عمل لا يكون حقيقة هذا العلم الذي طلبته علما نافعا لأنه لم يدعوك إلى العمل الصالح والعلم النافع يدعو إلى العمل الصالح ويدل عليه والعمل الصالح وثمرة العلم النافع والمرء إنما يكمل نفسه في هذه الحياة بهذين الأمرين العظيمين بالعلم النافع والعمل الصالح يقول علي رضي الله عنه فيما أسنده الخطيب في اقتضاء العلم العمل بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله يهتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل وهذا العلم يكون حجة على المرء إن لم يعمل به كما جاء في الحديث الصحيح حديث الأشعي رضي الله عنه عند مسلم وهو حديث طويل وفيه والقرآن حجة لك أو عليك يكون حجة لك هذا القرآن إذا فهمته وعلمته وعملت بما فيه ويكون حجة عليك إذا قرأته ولم تعمل بما فيه فالله الله في العلم النافع والعمل الصالح بهما يكمل المرء نفسه ويسعى المرء إلى أن يكمل غيره فمن فمن جمال هذه الرسالة ومحاسن هذا الدين أنه ما حرص فقط على أن يسعى المرء إلى تكميل نفسه نعم المرء يحرص بادئ ذي بدء على أن يكمل نفسه ويكملهما أو يكمل هذه النفس بالعلم النافع والعمل الصالح وهذان الأمران هما اللذان بعث به أو بهما نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح ثم عقب ذلك يسعى المرء في تكميل غيره لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ولأجل هذا كان أعظم المقامات مقام الدعوة إلى الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أي لا أحد أحسن ممن هذا حاله فالداعي إلى الله جل وعلا مقامه عظيم ومنزلته جليلة وهذا الأمر أعني الحرص على نفع الغير وعلى تكميل الغير بما يحرص أن يكمل المرء به نفسه هو في الحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو سبب خيرية هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأوصيكم بالصبر فإن الصبر عبادة عظيمة لا يستطيع الواحد منا أن يثبت في طريق العلم ولا في طريق العمل ولا في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالصبر والصبر من أعظم العبادات وأجلها وهو نصف الإيمان وثوابه عظيم جد عظيم عند رب العالمين قال ربنا تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فحسبك يرعاك الله أن تسمع هذا الفضل وأن تقرأ هذا الخير حتى تحرك هذه النفس للزوم هذه العبادة العظيمة وهذه القربة الجليلة كذلك مما يذكر في مثل هذا المقام لزوم غرز الأكابر من أهل العلم لزوم غرزي الأكابر من أهل العلم. فإن الله جل وعلا قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده. لكن من عظيم كرامة الله جل وعلا وعظيم منته تبارك وتعالى أن جعل لهؤلاء أو جعل لهذا النبي ولإخوته من الأنبياء جعل لهم ورثه يرثونهم والميراث ليس الدرهم والدينار ليس متاع هذه الدنيا الفاني إنما الميراث علم مأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا جاء في الحديث الصحيح والعلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر فعلينا أن نلزم غرز أهل العلم الأكابر وأن نقف عند قولهم وأن نقف عند توجيههم فإنهم أكرمهم الله جل وعلا بالبصرة في الدين، ولهم من معالجة ما يكون في هذا الطريق إلى الله جل وعلا أقول لهم فيه الشيء الكبير والحظ العظيم، فهم قد بلغوا تلك السنين، بل الكثير منهم في العقد التاسع من عمره أي وصل الثمانين وبعضهم تجاوز الثمانين بل بعضهم قرب إلى التسعين إلى العقد العاشر من أمثال شيخنا وأستاذنا أبي محمد ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وكذلك من أمثال شيخنا وأستاذنا أبي عبد العزيز عبيد بن عبد الله الجابري، وكذلك من أمثال شيخنا واستادنا صالح بن فوزان الفوزان، وغيرهم من أهل العلم والفضل، فنلزم غرزهم، وأن لا نتقدم بين أيديهم، وأن نستضيء بأقوالهم، وأن نعرف لهم قدرهم، وأن نحفظ لهم مكانتهم. أسأل الله جل وعلا كذلك مما يذكرو. في مثل هذا المقام وهو يدخل في العلم في العمل الصالح إلا أن طالب العلم بمثله يحتاج إلى تذكير أعني الأدب فالأدب عنوان سعادة المر ودليل فلاحه كما يقوله العلامة ابن القيم رحمه الله فالأدب مهم جدا مهم يتأدب به طالب العلم فيعرف الأدب فيه أعني في العلم ويعرف الأدب مع أهله ومع من هم معه في هذا الطريق وفي هذا السبيل وأن يعرف الأدب مع عامة الناس حتى يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الآداب وهذه الأخلاق لها من الفضائل في هذه الشريعة ما لا يخطر على البال ولا يتوقعه المرء حقيقة، ولك أن تتأمل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو يخاطب أصحابه إن أحدكم ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم انظر إلى ذاك الرجل الذي عنده كثير صلاة من النوافل وعنده كثير صيام من النوافل والآخر لا يستطيع أن يبلغ مبلغهم في كثرة النوافل في بابي الصياد الصلاة والصيام إلا أنه يدرك تلكم الدرجة التي بلغها ذاك بحسن خلقه إن أحدكم ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم والأخلاق الحسنة إنما نأخذها من ذلكم الذي جعله لنا ربنا تبارك وتعالى أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والله جل وعلا أخبر أنه على خلق عظيم وأكد هذا الخبر لعظيم مكانته وكبير شأنه بثلاثة مؤكدات في قوله وإنك لعلى خلق عظيم أكدها بالقسم وإن واللام فحري بنا معاشر الأحبة أن ألا نغفل هذا الجانب وأن لا نهمل هذا الباب وإنما نحرص عليه غاية الحرص حتى نحصل الدرجات العلى وننال تلك المراتب الرفيعة في الختام أشكر ربي جل وعلا على ما يسر وأعان ثم أثني بالشكر لجميع الإخوة القائمين على هذه الدورة العلمية وعلى هذه المناشط المباركة أشكرهم شكراً كبيرا وجزيلا وأقول لهم جزاكم الله خيرا وأشكركم أنتم كذلك على ما حرست على ما بدلتموه وعلى ما قدمتموه من أجل حضوري مثل هذه الدورات النافعة أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم الصالحات وأن يعيننا وإياكم على فعل الطاعات والقربات إن ربي سميع الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين